وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً الحمد لله الموفق لصواب القول وسداده وإصدار الحزم وسداده المنعم على عباده بهدايتهم نهج السبيل وإرشاد وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وَالْقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنَ النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع بجدة بالتعاون مع تسجيلات مؤتة الإسلامية بمكة المكرمة تقدم الرقية الشرعية. الرقية الشرعية بصوت الشيخ ماهر المعاقلي أشهد Sari kata oleh SDI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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين لباب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 يعلمون ما يضروهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاص ولبئس ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون والتبعوا ما تتنشى الشياطين وعلى ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين لباب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 يعلمون ما يضروهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق ولبكث ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُنسِل على الملائِكين لبابل وما أُنسِل على الملائِكين لبابل هَوَت وما هَوَت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون من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 فع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما أين فأحيى به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصر الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما ولا يؤوده حفظه ما وهو العلي العظيم.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 إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما ولا يؤوده حفظه ما وهو العلي العظيم.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 انغفر لنا وارحمنا وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة, والملائكة وأولو العلم قائماً بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء, تشاء وتنسع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تغذينا يوم القيامة إنك لا تخلف اليعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عاملا منكم لا أضيع عمل عاملا من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 جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جن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 وَاَمْرُ الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 رب موسى وهارون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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانيتم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِف لام ميم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موائدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين.